فكم العدد اللازم لقيام الجماعة الجماعة تنعقد بواحد مع الإمام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة والدليل ما رواه الجماعة أن ابن عباس صلى بالليل في بيت خالته ميمونة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل معهما أحد وكلما كثر المصلون كان ذلك أفضل والله أعلم